私たちはこのように私たちの思いを聞いているのは私たちの思いを聞いているのは私たちの思いを聞いている。 كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ر ق ب ة مؤمنه ة وإن قوم و كان من قوم بينكم ن ب ي م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 إ ن الذين توفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمين ف ن ف س ه م قالوا في مكنتم ا قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض قالوا أ ل موسوعه تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ ا النابلسي ِ ر ُ و ا فِيهَا ف أ ئ ك مَأْوَاهُمْ ه ج م و س ء ر إ ل َّ ا ا ل ْْ م ُ س ت ََ ض ع ف ِ ي ن َ م ِ ن َ ا ل ر ِّ ج َ ا ل ِ و َ ا ل ا م ِ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 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إ ذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أ ن ت م هؤلاء فاجادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ة امن يكون عليهم وكيلا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 و はこの ا を離れて ل ることを知っている م とを知っていること ا 知っていることを知って ب ることを知っていることを知っていることを知っ م いることを知っていることを知っ 「私たちの思い出はどんな思い出を持っている ن かわからない」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 بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي ه أ ج ر ا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و ي ت م ع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 إ ل ا إ ن ا ث ا وان يدعون إ ل ا شيطانا مريدا لعنه الله وقال ل أ ت خ ذ ن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن آ ذ ا ن الانعام وللامرنهم فليغيرن خلق الله ومن ََ يتخذ ََِ الشيطان َََّْ وليا ًَِّ من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا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 لا ي و ل ي ا و ل ا نصير و م ن ي ع م ل من ا ل ص ا ل ح ا ت ي من ذ ك أنثى و هو مؤمن ف أ و ل ئ كي د خ ل و ن ا ل ج ن ة ولا ي ظ ل م و ن ا ق ي ر ا ومن أ ح س ن دين من م أ س ل م وجهه لله وهو محسن واتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حليفا واتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكان الله بكل شيء م ح ي ط ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا ت ؤ ت ي وما ك تفعلوا ت ر غ ب من خير فانهم وأن ت لا يمكن ان ل يكونوا من خير فإن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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها ك ا ل م ع ل ق ة و إ ن تصلحوا وتتقوا ف إ ن الله كان غفورا رحيما و إ ن يتفرقا يغني الله كلا من سعته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 بصيرا. يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن َُ غنيا أ َ و ْ فقيرا فالله ََُّ أ َ و ْ ل َ ى بهما َِِ فلا ََ تتبعوا ََِّ الهوى َ ان تعدلوا َُِْ و ِ ن ْ تلوا ََُ و ْ تعرضوا ُُِْ ف ِ ن َّ الله ََّ كان ََ بما َِ تعملون َََُْ خبيرا َِ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 ومن يكف ر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقد ضل ضلالا بعيدا إ ِ ن َّ الذين ََِّ امنوا َُ ثم َُّ كفروا ََُ ثم َُّ ثم ثم ازدادوا كفرا ًُْ لم َْ يكن َُِ الله َُّ ليغفر ََِِْ لهم َُْ ولا ََ ليهديهم ََُِِْْ ت َ ب ِ ي ل ً ا بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين أ ي ب ت غ و ن عندهم ا ل ع ز ة ف إ ن ا ل ع ز ة لله جميعا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 إ ن الله ج ا م ع ا ل م ن ا ف ق ي ن و ا ل ك ا ف ر ي ن ف ي ج ه ن م ج م ي ع ا ل ا ل ذ ي ن ي ت ر ب ص و ن ب ك م فإن ك ا ن ل ك م فتح م ن ا ل ل ه ق ا ل و ا أ ل م نكن م ع ك م و إ ن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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و آ م ن ت م وكان الله شاكرا عليما